بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت مدعاد بالقارعة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 وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتة واحدة في يوم إذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم إذ واهية والملك على أرجائها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 وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَذْرِ مَالِيَهْ يا, يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها شبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين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 لا أخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجز، وإنّه لتذكرة للمتقين، وإنّا لنعلم أن منكم مكذبين.